وللله جنود السماوات والأرض وكان الله علي منحك ما ليدخن المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنوار خالدين فيها.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 عليهم دائرة السوء وغضم الله عليهم ولعنهم وأعدنهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما أرسلك شاهدوا ومبشرة نذيرا بتأمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتعزروه وتوكلوا وتسبحوه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن كثف إنما يكثُر على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيُعطيه أجرًا عظيمًا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فسافرنا سيقول من الأعراب شغلتنا أموالنا يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانما تأخذوها درونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل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 قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِذَا قَوْمٌ أُني بَأْسٌ شَدِيدٌ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَوَلَّيْتُمْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا ليس على الأعمال حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج وَمَن يطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدخلُهُ جَنَّاتٍ يُدخلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ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 وأخرى لم تقدر عليها قد أحيط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. ولو قاتنكم الذين كفروا لولا الأدب رثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت بها قبل ولا تجد لسنة الله تبديلا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 ولو لنا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم ولو لنا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطئهم أن تطئهم فتصيبكم منهم عرّة بغير علم يدخن الله في رحمته ما يشاء. لو تزيّنوا نعذب الذين كفروا منهم عذابا أليما إجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية جاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزنهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلنا وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا الحق لا تدخل المسجد الحرام إن شاء الله امين آمين لقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما نمتعن فجعل من ذلك فتحا فجعل من دون ذلك فجعل من ذلك فتحا قريبا هو الذي امسن رسونه ودين الحق ليظلموا على الدين كله وكفى بالله وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثل السجود ذلك مثلهم في التوراق ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغضب بهم الخفاف وعذب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة مغفرته وأجر عظيم.